طيب بارك الله فيك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا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 وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فما زلت معكم في, في التعليق على كتاب اعلام السنة المنشورة اعتقاد الطائفة الناجية المنصورة المعروف بمئتي سؤال وجواب في العقيدة الإسلامية للشيخ العلام حافظ بن احمد الحكمي رحمه الله تعالى وقد سبق في الدروس الماضية الحديث عن أنواع المعاصي والاعتبارات التي ينقسم أو تنقسم بها الذنوب والمعاصي وصار نوع من التفصيل حول الكبائر والصغائر وما هو الذي يكفر الصغائر وهل اجتناب الكبائر وفعل الحسنات وهل اجتناب الكبائر معدرة وهل فعل الحسنات يكفر الصغائر والكبائر ام يكفر الصغائر فقط وذكرت الراجح من ذلك وحكى بعض اهل العلم الاجماع عليه وان كان وقع النزاع ولكن لقلة المخالف في هذه المسألة وذكرت تفصيلا وسطا في المسألة وهو ان هذه الاعمال الفاضلة وهذه الحسنات تمحو الصغائر بلا شك. أما الكبائر فلا تمحوها إلا في حال واحد إلا في حال واحد غير حال التوبة فإن حال التوبة والتوبة شرط لمحو الكبائر لكن إذا اقترنت هذه الأعمال الصالحة الصلوات الخمس والجمعة ورمضان والعمرة, والعمرة وكثرة الخطأ إلى المساجد انتظار الصلاة بعد الصلاة وإسباغ الوضوء والاستغفار الذي ورد فيه الأجر المكفر للسيئات فإن هذه إذا اقترنا وقت قولها أو فعلها ندما على الكبائر والمعاصي وقام في قلبه خشية الله والخوف منه وحب الله جل وعلا ولنابة إليه فإنما قام في القلب مع اقترانه بهذه الأعمال الصالحة يحرق الذنوب كلها لأن الندم متوبة كما قال صلى الله عليه وسلم ثم قال رحمه الله تعالى مبينا بعض أحكام التوبة التي تغفر السيئات صغيرها وكبيرها فقال رحمه الله تعالى في السؤال التاسع والثمانين بعد المئة بماذا تكفر جميع الصغائر والكبائر؟ بماذا تكفر جميع الصغائر والكبائر؟ يعني ما الذي يكفرها كلها؟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 إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. الآيات وقال تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم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 وقال النبي صلى الله عليه وسلم التوبة تجب ما قبلها وقال صلى الله عليه وسلم لله أفرح بتوبة عبده من رجل نزل منزلا وبه مهلته ومعه راحلته ومعه راحلته وعليها طعامه, طعامه وشرابه فوضع رأسه فنام نومة فاستيقظ وقد ذهبت راحلته حتى اشتد عليه الحر والعبش او ما شاء الله قال ارجع الى مكاني فرجع فنام نوما ثم رفع رأسه فإذا راحيلته عنده هذا هو جواب الشيخ حافظ رحمه الله تعالى والحديث الذي ذكره التوبة تجب ما قبلها لا اصل له بهذا اللفظ كما ذكره شيخنا الباني رحمه الله تعالى وإنما ورد أن التائب من الذنب كما لا ذنب له وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أما تدري أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الحج يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها فالتوبة النبي صلى الله عليه وسلم قال الندم توبة فالتوبة تجب ما قبلها بمعنى أنها تغفره وتكفره لكن لم يأتي حديث أن التوبة تجب ما قبلها ولكن هذا المعنى حق فجميع الذنوب من الشرك الأكبر واعلى الذنوب الى ادنى الذنوب والمعاصي من الصغائر كل هذه الذنوب تكفر بالتوبة لان التوبة اذا تاب الانسان بمعنى رجع الى الله جل وعلا وطلب الاقالة تاب وثاب ورجع فان الله جل وعلا يغفر له ما سلف وكان إذا قام في قلبي صدق وإخلاص وندم وعدم إصرار على المعصية التي يتوب منها والطوبة سميت بأنها نصوح لأنها صادقة لأن الناصح يعني الصادق الصافي فهي توبة صادقة بخلاف توبة الكذابين الذين يقولون تبت إلى الله هو مقيم على المعصية وهو مصر عليها بقلبه يعزم حال توبته المزعومة أن يستمر في المعصي والمنكر فهذه توبة الكذابين إنما التوبة الحق الصادقة أن يقترن في قلبه إخلاص لله جل وعلا وصدق في طلبي الإقالة من الذنب لذلك سميت التوبة بالنصوح والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وثمارة هذه التوبة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم يعني أن الله جل وعلا وعدكم أن يكفر عنكم صياتكم إذا تبتم هل إذا الإنسان إذا تاب وأناب ورجع أصبح صافيا تستحق دخول الجنة ويدخلكم جنات ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يغزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا وقفر لنا إنك على كل شيء قدير وقوله هنا رحمه الله وعسى من الله محققه هذا كلام كثير من أهل العلم عسى ليست لنا مثل ما نقول نحن للترجي عسى أن نفعل كذا لا المراد عسى أن يبعثك, رب عسى أن يبعثك ربك مطام محمودا عسى ربك ما يكفر عنك سيئاتك ونحو ذلك من الآيات هذا للتحقيق لأن الله جل وعلا هو المرجو ونحن إذا قلنا عسى كذا نترجى لكن رب العزة والجلال عسى منه محققه وقال الله تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا وهذه الآية وما بعدها وما قبلها من سورة الفرقان قال الله جل وعلا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 يضاعث له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. يدخل يخلد في العذاب مهينا، ذليلا، حطيرا. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. فإذا كان مشركا، مقتلفا للذنوب والكبائر والسيئات. وطاب إلى الله جل وعلا وآمن وذكر الإيمان هنا لأنه كان كافرا لقول الله جل وعلا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر فإذا دعا مع الله إلها آخر جاب عليه الإيمان وإيمانه توبته إلا من تاب من كفره فآمن إلا من تاب وآمن ثم لم يكتفي بدعوى الإيمان بل لا بد أن يكون يعمل الصالحات بخلاف تلك الأمور التي هي من السيئات وهي الشرك وقتل النفس والتي حرم الله إلا بالحق والزنا الفاحشة فهذه الذنوب أعمال سيئة فالإنسان إذا تاب وآمن وقارن ذلك بالعمل الصالح من صلاة وأمر بمعروف النهي عن منكر وصوم وحج والزكاة ونحو ذلك فهؤلاء الذين تابوا وأنابوا وعملوا الصالحات والحسنات فإن الله جل وعلا قد وعدهم أن يثيبهم بأن يبدل تلك السيئات التي عملوها حال كفرهم إلى حسنات فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات فلم يقتصر على أنه يتوب عليهم وعفروا لهم، بل حتى السيئات تبدل إلى حسنات، وهذا فضل الله، وكان الله غفور رحيم، ومن تاب وعمل صالحا، فإنه يتوب إلى الله متابة، يعني التوبة التي هي توبة التي ترجع والتي يريدها المؤمن ويسعى إليها وتبديل السيئات الحسنات ليس مختصا بالكافر الذي يتوب ويؤمن بل حتى العاصي بل حتى الذي في مجالس الذكر كما في الحديث قوموا قد بدلت سيئاتكم حسنات من يحضر مجالس الذكر مخلصا لله مبتغيا العلم والهدى فإن سيئاته تبدل إلى حسنات لكن بشرط أن يستمر على الصالحات حتى لا يؤاخذ باللاحق والسابق والله أعلم ثم قال رحمه الله وقال تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة من فواحش من الفواحش الأخلاقية أو الخلقية كزنا واللواط أو الألفاظ البذيئة، السب والشتم والقذف ونحو ذلك، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم بالشرك أو بالذنوب والمعاصي ذكروا الله، يعني تذكروا ربهم، فذكروه في أنفسهم وذكروه بألسنتهم فاستغفروا لذنوبهم وندموا على ما فات وما عملوا فاستغفروا لذنوبهم. ومن ينفر الزنوب إلا الله فذكر عنهم الاستغفار ثم ذكر أنهم تركوا الإصرار على تلك الزنوب فقال ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلموا لم يستمروا في تلك الزنوب والمعاصي ولم يكن في قلوبهم عزم أكيد على فعل تلك المعاصي فالإنسان يجزم في قلبه يعصي وليس معنى هذا أنه لا يأتيه الوسواس أن يعصي الإنسان ليس مطلوب منه أن ينفي الوسواس هذا لا يستطيع، إنما يستعين ذي من الشيطان لكن ينفي من قلبه العزم على فعل الذنب وحرطة القلب هذا الذي ينفي الانس. الإنسان أما إذا كان في خواطر في هواجس في وساب ولم يسروا على ما رفعوا وهم يعلمون أنهم مذنبون فالإنسان لا يسمى مسرّا إلا إذا كان يعلم أن هذا ذنب أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وهم يعلمون دليل على أن الإنسان إذا عص الله فهو جاهل وعمل الصوء بجهالة فالإنسان أريد يجهل على النفس فيعطي الله إذن اهتجاء في دعاء خروج من المنزل اللهم ينذلك أن أزل أو أزل أو, أو أضل أو أضل أو أظلم أو أظلم أو, أظلم أو أجهل أو يجهل عليه فالإنسان إذا جهل عصى الله والتكب المنكر وآذى عباد الله فبالعلم والهدى لا يسر الإنسان على المعصية ولا يسر على فعل المنكر فهؤلاء الذين يعلمون ويتوبون إلى ربهم ويستغفرون وعلى ذروبهم لا يسرون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم تغفر ذروبه وتمحى وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين ونعم أجر العاملين الذين عملوا بطاعة الله وابتعدوا عن معصية الله وتابوا مما وغيرها من الآيات قول الله جل وعلا وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى ثم اهتدى قال الله جل وعلا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون والآيات في التوبة كثيرا وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم التوبة تجب ما قبلها لا يصف ليس له أصل وإنما قال صلى الله عليه وسلم الترائب من الذنب كما لا ذنب له يعني أن التوبة تمحو ما سلف وهذا صريح كتاب الله جل وعلا وقال صلى الله عليه وسلم لله أفرح يعني مما يبين منزلة التوبة أن الله جل وعلا يفرح بها ويحبها ويرضاها لذلك العبادة لابد أن تكون محبوبة لله مرضيا عنها هذه التي تسمى عبادة يأمر الله بها ويحبها لله أفرح بتوبة عبده يعني هو أشد فرحا من هذا الرجل الذي وجد ضالته بعد أن أيس منها واستسلم للموت هو فرح فرحا شديدا ومن شدة فرحي أخطأ وقال اللهم أنت ربي عبدي وانا ربك مع ذلك غفر الله له ذلك وكأوى الله جل وعلا يفرح إذا تاب عبده أحد من فرح هذا الرجل بوجدان ظالته فالله جل وعلا الغني عنا ونحن الفقراء إليه مع ذلك يفرح إذا فعل ما يرضيه فلا بد أن في فيما يفرح ربنا الغني سبحانه وتعالى نتجنب ما يغضبه قال الله أفرح بتوبة عبده من ضجل نزل منزلا وبها مهلكة يعني أنها صحراء أو مكان يعني يضيع فيها ويتوف فيها يعني الناس ومعه راحلته حيث أنها فيها النجا بإذن الله وهذه راحلته التي يركبها فيها طعامه عليها طعامه وشرابه الذي يجيزه من هذه المهلكة ويمر عنها وهو معافى باذن الله قال فوضع رأسه فنام نتعب ننزل عن شجرة وربط ناقته فنام فاستيقظ من نومه فلم يجد الراحلة وقد ذهبت راحلته حتى اشتد عليه الحر والعطش اشتد عليه الحر وقام قائم الظاهرة وزاد العطش او ما شاء الله فبحث عنها حتى ايس منها فقال ارجع الى مكاني الذي اضل فيه راحلته فنام في نفس المكان ثم رفع رأسه لما استيقظ فإذا راحلته عنده فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح وهذا الحديث خرجه البخاري ومسلم السؤال التسعون بعد المئة ما هي التوبة النصوح يعني هل التوبة لها شروط لو كان هناك مبتدع فقال تبتو أو فاسق وقال تبتو هل كل من قال تبتو فتوبته صحيحة لا التوبة لها شروط ما هي الشروط قال رحمه الله ما هي التوبة النصوح الجواب قال هي الصادقة التي اجتمع فيها ثلاثة أشياء التي اجتمع فيها ثلاثة أشياء الاول الاقلاع عن الذنب الثاني الندم على ارتكابه الثالث العزم على ان يعود ابدا وان كان فيه مظلمة لمسلم تحللها منه ان امكنه فانه سيطالب بها يوم القيامة ان لم يتحللها منه اليوم ويقتص منه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 فهنا ذكر رحمه الله تعالى أن التوبة الصادقة الناصحة الخالصة هي التي تجمع شروطا الشرط الأول أن يقلع عن الذنب فالذنب إما أن يكون شركا وإما أن يكون شركا أصغر أو كفرا أصغر وإما أن يكون بدعة وإما أن يكون إفاقا وإما أن يكون كبيرة من كبائر الزنوب وإما أن يكون صغيرة فالتائب التوبة النصوح أولا أن يقلع عن الذنوب، والإقلاع عن الذنب هو تركه والابتعاد عنه مثلا الزنا يبتعد عن الزنا الخمر يبتعد عن الخمر لكن وهو يشرب يستغفر او ماسك السجارة للدخان في فمه ويقول انا التبت من التدخين وهو يدخن هذا لعاب فالاقلاع عن الذنب شرط من شروط التوبة النصوح وهذا معنى التوبة رجع ترك تاب اما اذا لم يترك فهذا لم يتوب. وإذا كان الذنب مستمرا يعني لا يستطيع أن يزيله الآن فهو يقوم في قلبه إقلاع عن الذنب لأن الإقلاع عن الذنب يكون بالقلب وبالجوارح إقلاع بالقلب يعني أن يبغض به المعصية وأن يكرهها وأن يعزم على تركها فقلبه يترك التعلق بالمعصية فهذا الإقلاع القلبي ينفي الإصرار عكسه الإصرار فإذا أصر بقلبه على الذنب وهو في نفسه أنه سيعمله وأنه لم يتركه من قلبه ولم يبغضه يعني ارتكابا وفعلا وإن كان يعتقد حرمته لكن هو في قلبه يسر على العمل وأنه غدا أو بعد غد سيعمل يعزم على ذلك هذا لم يقرع من قلبه وهناك الإقلاع الظاهر وهو العمل الذي تكون به المعصية إن كانت عملا ظاهرا أو قوليا لأن المعاصي منها ما يكون كما سبق في بيان اعتبارات أنواع المعاصي أن هناك معاصي تكون بالقرل. مثل الكبر فمعصية الكبر قامت في القلب فإقلاعها يكون بنفيها من القلب وانكشار القلب لله جل وعلا والتواضع لعباد الله وهكذا جميع الذنوب القلبية كذلك العملية والقولية بعد أن يقلع عنها بقلبه يتركها أيضا فلا يعود للمثال القذف والغيبة والنميمة والسب والشتم وننحو ذلك من الذنوب التي تقوم باللسان كذلك التي تقوم بالجوارح فيقلع عن الذنب اما مثلا انسان حالق لحيته فهذا يقلع بقلبه وفي ظاهره لا يحلق ولكن يستمر يتركها حتى يعفيها حتى تكبره المهم أنه يقلع عن الذنب قلبه وجوارها. قال وكذلك إذا كان بدعة قولية أو عملية أو اعتقادية أيضا يقلع عنها أو شركا يقلع عن الذنب الثاني الندم على ارتكابه يندم وينكسر قلبه لأنه فعل هذا المنكر أما إذا قال أنا أبنى بس الله حتى آدم أبنى كثير الأنبياء منهم من أخطأ وفلان أخطأ وفلان أخطأ وأستغفر الله وانتهينا هذا ما قام في قلبه الندم بل هذا مستكبر الذي يبرر أخطاءه ويصر على أن فعله وإنما فعل بقية الناس هذا أين الندم الذي في قلبه الإنسان إذا ندم وعبر بلسانه عن ندمه استغفر ويتوب ولا يعود إلى ذكر هذا الذنب ويبرر لنفسه ونحن بولين بأناس يعمل المنكر ويقول إنه تاب ثم إنه يعلن للناس أن ما فعله شيء طبيعي وهذا لا بأس به وأنه زل وزل محتملا وكأنه تشفع به لكن لو أن إنسانا أذنب ثم تاب وهناك ناس يعيروه بذنبه فله أن يحتج عليهم بالقدر كما في قصة التحاج آدم وموسى عليه والسللام فالإنسان يحتج بالقدر على المصيبة أنه أصيب فتاب الله يتوب على التائبين أما أن يدافع عن نفسه بحيث أن يفهم السامعون أنه كغيره يخطئ وأن فعله لا بأس به ولماذا أنتم أنكرتم أنكر عليك الناس ذبت لكن إذا تبت خلاص الناس ما ينكرون عليك التوبة ينكرون عليك الذنب والإصرار عليه إذن لابد من الندم على ارتكاب الذنب والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الندم توبة الشرط الثالث قال العزم على أن لا يعود أبدا وهذا تأكيد على الإقلاع عن الذنب وتأكيد على عدم الإصرار ولم يصروا على ما فعلوا يعزم بقلبه أن لا يزني أن لا يشرب الأمر وحتى لو حصل بعد ذلك لكن المهم أن يعزم حتى تتم توبته النصوح التي تحرق الذنوب كبائرها وصغائرها فالثلاثة الشروط تجيب للتوبة من كل الذنوب من الشرك والبدعة وكل شيء وهناك شرط الرابع وهو الإخلاص لله جل وعلا في التوبة أن لا يكون هذا أم الناس للرياء كان من يكتب توبته أو يعلم بالصحف أو يغيري أنه تبت ولكن يريد بهذا بهذه التوبة أن يشكره الناس وأن يمدحوه فالرياء مبطل للعمل ويقضح في صحته لذلك الإنسان يخلص لله جل وعلا في توبته ورجوعه إليه سبحانه وتعالى هذا الشرط الرابع الشرط الخامس يتعلق بمن له بمن عليه حقوق للناس حق العباد فإذا كان سرق اهتصب أخذ شيئا مننا للناس عليه أن يوده لهم غصب ونحو ذلك أن يرده إليه أما إذا كانت الغيبة فنصح في الحديث أنه يجب أن يتحلل من هذه الغيبة يجب أن يتحلل من هذه الغيبة والتحلل من هذه الغيبة أن يذهب إلى من اغتابه فيعتذر منه لأنه الحق للعبد هذا حق للعبد لا بد أن يذهب إليه وأن يطلب منه أن يعفو عنه لكن بعض العلماء ذكر أنه إذا يعني خشي أن تفيد المفسدة وأن يتحقق به ضرر فحينئذ ليس عليه أن يذهب ويأتدر منه يذكره بخير ويستغفر له ويستغفر له وهذا ذكره بعض العلماء والكلام هذا فيه نوع من الصحة لأن المصادر هنا إذا تزاحمت مع المفاسد إذا تبادت مع المفاسد وجد مع المصلحة مفسدا أعظم فإن دفع المفسد مقدم على جلب المصرحة وعدم ذكرك له أفضل. لكن إذا علمت أنه يقبل وهذا يعني إذا كان كريمة أخلاق حسنها فلا بأس بذلك وهذا هو الواجب أنك تعتذر منه وتقول قد اغتبتك فاغذر لي واعف عني هذا هو الواجب أن, أن تعتذر منه لأنها مظلمة وهكذا لا يجوز للإنسان أن يظلم أخاه ولا أن ينم عليه ولا أن يغتابه ولا أن يستهزئ به ولا أن يأخذ ماله بغير حق ولا أن يحتك عرضه ولا أن يخبب على الزوج على زوجته والزوج على زوجها لا يفعل من السوء ما يظلم به عباد الله بل يجب عليه أن يتحلل منه وأن يطلب العفو من ظلمه والنبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه أتدرون من المفلس أو ما المفلس قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع فقال صلى الله عليه وسلم إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاح ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وشفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه وخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار وهذا الحديث تأكيد لما قد ذكرته عدة مرات أن الإنسان قد يعمل الصلاة والأعمال الصالحة ثم يأتي يوم القيامة وليس عنده من العمل إلا مقدار ذرة من الإيمان وهو عنده عمل كثير لكن هذا العمل يفهد هباءا منثورا ولا يكون له اي قيمة في الحساب فلذلك احتاج الى الشفاعة يعني حديث الشفاعة الذي فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم يأمره الله يخرج من النار في قلبه مثقال ذرة من ايمان هذا يشمل اناسا يحافظون على الصلوات الخمس يشمل اناسا يحافظون على صيام رمضان بل وصيام النوافل ويحافظون على الزكاة ومع ذلك يحتاج يوم القيامة إلى شفاعة الشافعين لأنه لا يبقى عنده في القلب إلا مقدار ذرة من الإيمان ستقولون كيف أولا إذا كان الإنسان ظالما لعباد الله كما في هذا الحديث مفلس عنده عمل كثير ولكن لما يأتي الحساب بما فعله من ظلم للعباد وأتى الميزان فهذا الرجل يأخذ من حسناته لمن ظلمه فتوسع هذه الصلاة والصوم والزكاة ذمته بريئة بالفريضة لكن أين الحسنات؟ أين الأجل؟ أين الإيمان المثمر؟ كله ذهب ووسع على الناس ما بقي عنده؟ شيء من العمل الصالح ماذا فعلوا ايضا تأتي سيئات هؤلاء الناس الذين ليس عنده من الحسنات ما يغطي فيعطى من سيئاتهم عليه فلا يبقى عنده الا السيئات واصل الايمان عنده مثقال من الايمان او عنده اصل الايمان فقط لا اله الا الله وما يصش قول لا اله الا الله مع انه يصلي ويصوم ويحج ويزكي اتبهوا لهذا رعاكم الله يعني بعض الناس لا يفهم حديث الشفاعة فهما صحيحا يظن حديث الشفاعة انه اذا جاء بإبان مثقال ذرة نريس معه صلاة ولا صوم غير صحيح هذا نعم هناك اناس قد لا يكون عندهم صوم ولا صلاة وهؤلاء الذين يكون في زمن فترة او في اخر الزمان يعني حيث لا يعرفون صوم ولا صلاة إنما يعرفون لا إله الا الله هذا معروف لكن أناس يصلون ويتصو فيه ماذا نعم عندنا هذا الحديث عند المفلس عندنا حديث الرجل حديث الذين يأتون والقى وعندهم حسنات كالجبال كجبال التهاما فيذهبها الله لأنهم كانوا إذا خلو بحارب الله تهوك تهقوا كذلك الذي يشرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين يوما كذلك الذي أتي تاهنا أو أو ييدس العرافين أو يشاهد قنوات العرافين ويتصل بهم فهذا بعيدا لا تقبل له صلاة كذلك الذي يكون رقيقا عبدا فيهرب من سيده فهؤلاء نماذج لأناس عندهم أعمال من أعمال الخير والبر الكثير الكثير الكثير كالجبال ولكنه بالبدعة كذلك البدعة المفدع أو المحدث الحدث في المدينة لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا لا فريضا ولا نفلا فالذي يحدث في المدينة البدع والمحدثات هذا لو أتى بحسنات كالجبال لا تقبل منه وتكون هباء منثورا فالعمر خطير بارك الله فيكم ليس مجرد وجود الحسنات أو أن الرجل يصلي فقد كتبت له براء من النار لا إذا كان الصلاة صحيحة والرجل لم يرتكب ما يذهب أجرها فانتبهوا لهذا رعاكم الله واحموا أنفسكم من هذه الأمور لذلك التوبة النصوح أن ترد المظالمة إلى أهلها وأن تطلب منهم أن يعفو عنك هؤلاء الذين ظلمتهم واختبتهم ووشيت بهم وآبيتهم فانتبهوا لهذا رعاكم الله والمبتدع بينه وبين الله هذه الشروط. لأن المفسد يزيد في شروط التوبة قبولها عند الناس عند الله هذه الشروط الخمسة تشمل المشرك والفاسق والمنافق والمفسد إذا تاب وأقلاع عن الذنوب أخلص لله وندم وعزم على لا يعود عليها ورد المظالمة إلى أهلها هذا توبته بينه وبين الله لا أحد يحجزه عنها لكن نحن أمامنا إذا كان الشخص مبتدعا فهذا الرجل لا بد في الحذر في منهم كذلك الساحر كذلك المنافق معلوم النفاق هذا لو تاب نحن لا نرد توبته لكن لا بد أن نكون حذيرين منه لأن هؤلاء توبتهم في العادة صعبة ونادرة وشرهم قد يكون باطنا لا نشعر به لذلك نحن نحتاج فمن العلماء من قال إننا نمتدع يترك سنة إذا تاب فإن ثبت على السلنة ثبت على الدين فلنرجع إليه كما عمر النبي عمر رضي الله عنه بهجر صبيل فلما استقام حاله وأمر الناس أن يرجعوا إليه لكن نحن في زمان لكثرة الفساد وضعف النفوس بمجرد أن يتكلم المبتدع الفاجر المجرم بكلمة يشعر منها أنها توبة يطرب لها أناس ويتخذون أن هذه الكلمات المشعرة بالتغير سيفا يضربون بها أهل السنة ويطعنون فيهم ويرفعون عقيرتهم بالسوء ويمدحون أهل البدع والأهواء كما حصل من توبة محمد حسان المزعومة فاتخذوا هذه التوبة تكأة لضرب السلفيين والطعم في العلماء وفي أحكامهم وللرفع من منزلة أهل البدع والضلال فاحذروا من أهل الأهواء والله تعالى أعلم ثم ذكر في السؤال الذي بعده مات تنقطع التوبة وهذا إن شاء الله يكون في الدرس القادم الله أعلم وصلى الله وسلم معنى نبينا محمد الحمد لله رب العالمين